الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلف رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما وقول الله قول المؤلف رحمه الله تعالى باب من كبرك في شجره حجر ونحوهما يعني كقبر او جبل او موقع لم يرد في الشرع التبرك به او التعبد به باب من تبرك وين جواب الشرط من هذه فعل الشرط من تبرك بشجر او حجر ونحوهما فقد اشرك فالتبرك بشيء لم يجعل الله جل وعلا فيه البركة فلا يجوز التبرك به شيء شرع الله جل وعلا أو شرع رسوله صلى الله عليه وسلم التبرك به نعم فيجوز وهذا تبرك مشروع إذا فالتبرك نوعان تبرك مشروع وتبرك غير مشروع والمؤلف ما قال من تبرك بشيء فقد أشرك قال باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما كقبر وجبل وبئر واي موقع من المواقع والبركة بركة هي صفة من صفات الله جل وعلا، وهذه غير مخلوقة. بركة صفة فعل من أفعال الله جل وعلا. فبركة الله ورحمة الله وعزه الله. صفات من صفات الله جل وعلا والفعل منها تبارك ولذا لا يقال كلمة تبارك إلا في حق الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير فتبارك الله صفة من صفات الله جل وعلا البركة على هذا البركة فعل من فعل الله جل وعلا هذه ليست بصفة وهي مخلوقة والفعل منها بارك تلك الفعل منها تبارك وهذه الفعل منها بارك بارك الله في هذا الطعام بارك الله في أهل هذا البيت يعني جعل فيهم البركة ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر يقوله أسيد بن حضير رضي الله عنه أحد سادات الأنصار من المدينة يثني على بيت ابي بكر الصديق انه بيت خير وبركة وشرع الله جل وعلا التيمم بسبب ضياع عقد لعائشة رضي الله عنها وقال عسيد بن حضير ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر فأنتم بيت مبارك ولا يقال تبارك وإنما يقال مبارك والفعل منه بارك واسم المفعول مبارك إذا بركة الله مثل رحمة الله تأتي صفة من صفات الباري جل وعلا رحمة يرحم الله جل وعلا بها عباده وتأتي فعل من أفعال الله جل وعلا الله جل وعلا يقول للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي فالجنة ليست صفة من صفات الله وإنما هي فعل من أفعال الله وبركة الله جل وعلا على عباده هذه صفة من صفات الله جل وعلا وبركة الله على هذا الطعام أو في هذا الطعام فيه بركة أو جعل الله فيه البركة أو أنزل فيه البركة هذه فعل من أفعال الله جل وعلا والبركة الكثرة والثبوت والدوام والخير ومنه يؤخذ البركة بركة الماء الماء يجري من مكان إلى مكان ثم يستقر في البركة فالبركة هذه فيها ماء كثير تمتاز عن السواقي وماءها مستقر ثابت بخلاف السواقي تجري تمشي إذا وقف الماء عنها من المصدر نشفت البركة لا فيها الماء كثير والتبرك طلب البركة بأمر من الأمور إن كان شرعي فنعم تطلب البركة من القرآن في في الرقية تقول أنا أحس بتعب وأحب أن ترقى ترقاني أو أنت ترقى نفسك وبعد الرقية تشعر بقوة ونشاط فحصل في الرقية هذه بركة التبرك بشيء لم يجعل الله جل وعلا فيه البركة هذا محرم يتبرك بشجرة يذهب يدعو الله عندها او يتمرخ في تربتها هذا حرام التبرك بصاحب هذا القبر وسؤال البركة به هذا محرم التبرك بقراءة القرآن هذا جائز ومطلوب التبرك بدعاء رجل صالح تقي تطلب البركة والشفاء من الله جل وعلا بسبب قراءة هذا الرجل الصالح أو بسبب دعاء هذا الرجل الصالح أو تلازم معلم الخير تطلب البركة تحصل لك البركة بملازمتك دروس العلم النافعة تحصل لك البركة تتنور وتستفيد ويستنير قلبك هذه بركة قد يقول قائل هل من هذا الباب استلام الحجر الأسود وطلب البركة باستلامه نقول لا استلام الحجر الأسود عباده ولا تطلب البركة باستلامه وإنما يتعبد الله جل وعلا نعبد ربنا باستلامه فرق بين الامرين فمثلا مريض جاء واستلم الحجر الاسود وبدأ يمسح على جسمه نقول هذا لا يجوز طاف بالبيت واستلم الحجر الاسود نقول هذه عبادة فالحجر الأسود ما ورد أنه يتبرك به وإنما نعبد ربنا باستلامه طاعة لله ولرسوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتعوه والرسول صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود وما أمر المريض أو من به عاهة أو ألم أن يأتي يمسح الحجر الاسود ويضع يده على مكان الالم ونحو ذلك لا فرق بين التعبد وبين طلب البركة الله امرنا جل وعلا بقوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وهل المراد بالمقام مقام إبراهيم هو الصخرة هذه التي عليها غلاف الزجاج قيل هذا أو المراد بمقام إبراهيم المسجد الحرام هذا كله لأن هذا مقام إبراهيم كان إبراهيم يصلي فيه المراد على ما قال جمع من المفسرين المراد بمقام إبراهيم المسجد الحرام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى المسجد الحرام لأنه هو الذي صلي فيه إبراهيم وقيل المراد الصخرة التي يقف عليها وقف عليها وهو يبني الكعبة شرفها الله عليه الصلاة والسلام فمثلاً أمرنا الله جل وعلا أن نصلي إلى الصخرة باتجاه الكعبة على قول أن المراد بمقام إبراهيم هو الصخرة والنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ثم توجه إلى المقام وصلى ركعتين استقبل القبلة هل يسوق لنا أن نتبرك بمقام إبراهيم لا لا نتمسح به ولا نستلم للصخرة ولا ما عليها من غلاف لأنه ما شرع هذا وإنما شرع الصلاة الله جل وعلا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة هذه الشجرة تسمى شجرة الرضوان رضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على الموت لما أشيع أن عثمان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل بمكة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من التفاوض مع أهل مكة في غزوة الحديبية وعمرة الحديبية وشي عنه قتل فرغب الصحابة رضي الله عنهم أن يدخلوا على أهل مكة ويناجزوهم لا يرجعوا إلا بنصر أو شهادة فبايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال في سبيل الله حتى الموت فرضي الله جل وعلا عن الصحابة لهذه البيعة فظن بعض الناس أن في هذه الشجرة شيء من البركة فسمع عمر رضي الله عنه أن بعض الناس يذهب ليصلي تحتها فأمر رضي الله عنه بقطعها قال ما تبقى؟ ما فيها شيء مخصوص الرضا عن الصحابة والشجرة ما لها قيمة الرضا عن الصحابة بايعوا في أي مكان وادي شجرة جبل رضي الله عنه الصحابة فأمر بقطع الشجرة رضي الله عنه فالتبرك لا يجوز إلا بشيء ورد الشرع به كتاب أنزلناه إليك مبارك القرآن مبارك وهو كلام الله جل وعلا ويستشفى به ودعوة الرجل الصالح ترجى فيها البركة إذا طلبت من أخيك المسلم الرجل الصالح أن يدعو لك هذا حسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأفضل الخلق قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك أما استأذنه في العمرة فقال لا تنسنا يا أخي من دعائك أمور شركية منهي عنها يلتمس فيها البركة وليس فيها بركة بل فيها ضرر الذهاب إلى المشهد الفلاني أو الولي الفلاني أو الظريح الفلاني يطلب منه البركة ما يملك شيء هو نفسه ما يدرى عنه أهو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار إلا إن كان ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين هؤلاء في روضة من رياض الجنة لكن ما يصح أن يسألوا ولا أن يرضوا أن يجعلوا لله نداً والمؤلف رحمه الله قال تبرك بشجرة أو حجر لأن فيه من يتبرك بالأشجار وفيه من يتبرك بالأحجار وفيه من يتبرك بالقبور وفيه من يتبرك بالصخور ونحوها إذن فالبركة صفة من صفات الله جل وعلا والله جل وعلا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير فهذه صفة من صفات الله جل وعلا والبركة فعل من فعل الله جل وعلا يجعلها في من شاء من عباده أو من الأماكن يجعل فيه شيء من البركة أنه مبارك قول سيد بن حضير رضي الله عنه ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر يعني أنتم فيكم بركة ومعلم الخير يقال هذا فيه بركة وهو يتبرك إلى الله بما ويتقرب إلى الله بما يستفاد منه من العلم لا بذاته وإنما بدعوته أو بما يلقيه من العلوم النافعة نعم وقول الله تعالى افَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى هَلْ نَفَعَتْ أَرَأَيْتُمْ هل نفعتكم من دون الله جل وعلا ما تنفع ألكم الذكر وله العنث تلك إذن قسمة ضيجة أفرأيتم اللات والعزة اللات فيها قراءتان التخفيف والتشديد أفرأيتم اللات أفرأيتم اللات الت مشددة اللات مشددة هذا رجل اللات المكان الذي اتخذ صنم ويعبد من دور الله اللات على انه رجل كما رؤية انه كان في الطائف كان يلت السويق للحجاج كان على طريق الحجاج في الجاهلية وكان اذا مر به الحجاج لت لهم السويق بالسمن وأطعمهم إياه يعني إنسان في خير ويطعم الطعام ويقدمه لحجاج بيت الله الحرام وهو في الجاهلية والإسلام فلما مات بنوا على قبره قبة وعبدوه من دون الله وكان يعبده أهل الطائف وما حوله وعلى قراءة التخفيف اللات أنه صخرة اتخذت تعبد من دون الله وسموها بهذا الاسم من الإله اشتقوا لها اسما من أسماء الله جل وعلا وقالوا ألات من الإله وعبدوها من دون الله وطلبوا منها الغوث والعطا وصخرة أو على القراءة الأولى ميت والعزة صنم تعبده قريش ومن معها من قبائل العرب ونادى أبو سفيان وهو في جيش الكفار يوم أحد يقول لنا العزة ولا عزة لكم يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قال النبي ألا تجيبوه قالوا ماذا نقول يا رسول الله قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ما تنفعكم العزة لنا العزة ولا عزة لكم فقال أجبوه قولوا الله مولانا ولا مولى لكم العزة ما تنفع فكانت قبائل قريش ومن التف حولها يعبدون العزة من دون الله ومنات الثالثة ومنات منات كان يعبدها قبائل من قبائل العرب من هذيل وبني سليم وبعض القبائل في طريق المدينة ما بين مكة والمدينة وكانت الأوس والخزرج المسمون الأنصار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون منات ويحرمون من عندها ويذبحون لها الذبائح والقربان ويأتون إلى مكة محرمين وسميت منات مما يمنع عندها يعني يراق من الدماء كان كل من مر بها أو جاء إليها تقرب إليها بالذبائح فتراق الذبائح عندها سميت منات وقيل إنها مشتقة من اسم الله جل وعلا المنان ومنها مسمات بهذا الاسم منها لأنها يراق فيها يمنى فيها الدماء تراق فيها الدماء ومنه المني لأنه يراق في الرحم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون يقول الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى هذه متأخرة كلها يعني ما تستحق شيء من العبادة وما تستحق التقديم لأنها اتقدت آلها وهي لا تنفع ولا تضر ما تستطيع أن تنفع ولا تستطيع أن تضر ولا تجلب نفع ولا تدفع ضر ألكم الذكر وله العنثى ينتقدهم ربنا جل وعلا يقول كيف ربكم الذي خلقكم تجعلون له البنات وأنتم ما تريدونها تقول أن الملائكة يقولون الملائكة بنات الله تعالى الله يقول كيف تجعلون لله البنات الإناثة التي لا تريدونها وتجعلون لكم أنتم تريدون الذكور لأنه إذا ولد له أنثى تولى وسود وجهه وكره وغضب ما يريد هذا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به وينسب البنات لله تعالى الله وجل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يعني أن هذه الأشياء وهذه الأصنام والآلهة من دون الله لا تنفع ولا تجلب نفع ولا تدفع ضر نعم